بسم الله الرحمن الرحيم فالليل يذهب حفا فالنور ياتي قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقا توشط الرب به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن على ذلك لشهيد فإنّه خير لشديد أفلا يعلم إذا يغاطر ما في <تصفيق> الخبور وحص لها في الشدور إن ربهم ربهم بهم كومئذ